فُ أظْفة عمة الَّمَتْ نَفْسٌ مَّا أَفْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْمُنْ رَسُولٌ كَرِيمٌ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 اين تذهبون فاين تذهبون انه الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء شاء الله رب